بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر وَالرُّجْزَ فَهْجُرُ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْفِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِنَّا اذ ذي كان وَجَعَلْنَا لَهُ مَا Qo'mu <tum> an azid, kalla innau kala, inna kala قَدْ ما اذفر وسكب ان قول ان هذا الناس حروف يؤثمون ان اذى ما قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تغر لواحة بالبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلا فتنة للذين كفروا ليستعيقنا الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا الكتاب والمؤمنون، ونا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم. وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذا uh sure. منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينا قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينِ وَلَمْ نَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينِ وَكُنَّا نَخُوتَ حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاة فمن